وإيمان وإحسان حديث جبريل المشهور しかし、このように何をしてもらうかというと、このよに何をしてもらうかというと、このように何をしてもらうかといこのように何 しかし、あのように見えます。 もしもしもしもしもし ا しもしもしもしもしもしもしもしもし ل しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし ل しも ا もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし ت しもしもしも ف も ه ا しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし ا しもしもしもしもしもしもしもしもし ة しもしもしもしもしもしもしもし もしもしもしもしもし أهل اللغة أ ن もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし ه しもしもしもしもしもしもしもしも ا もしもしもしもしも ا もしもし ا しもしもしも ه もし م しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも العام ف ق و ل もしもしもしもし ب しもしもしもしもしもしもしもしもしも ا もしもしもしも アンアマラアブリン・カトあなたはあなたはああなたはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあななたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは عند رسول الله كنا مع رسول الله سافرنا مع رسول الله لا تجد سافر معنا كان معنا مشى معنا إشارة إلى تبعيته الله كذا ذكر ابن الملقم رحمه الله تعالى وهذا فيه أدب الجم بينما نحن جلوس ما قال هو جارس ع ن د قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه へえ。 ثيابه ن ا ص ع ة البياض لماذا عمر يذكر الثياب والشعب سياتي ان الرجل لا أ ح د يعرفه و إ ذ ا كان لا أ ح د يعرفه لا بد أن يكون ج ان ء م ب ع يكون د وإذا ا جاء لابد ن من أن بعيد ي ك قد تكبد م ش ق ة السفر وغالبا ي أ ت ي أ ش ع ث أ غ ب ر م ت س خ ة ثيابه هذا لا, لا يرى يعني ك أ ن ا ل أ م ر فيه يعني غير مستوى انسان لا يعرفه لي. ليس من أ ه ل ا ل م د ي ن ة ومع ذلك ك أ ن هيئته من أ ه ل ا ل م د ي ن ة من أ ه ل الحاضر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه م ن ه أ ح د كيف عرف عمر أ ن ه لا يعرفه منه أ ح د الان هو يحدث عن نفسه في ا ل أ و ل ثم يحدث عن ا ل ج م ا ع ة جاء في بعض الروايات أ ن ه التفت بعضهم إ ل ى بعض あるいは、一緒と、一緒に行くと、一緒と、一緒に行くと、一一緒に行と、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くに行くと、一緒に行くと、に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行くと、一緒に行く なぜなら、このようなこと言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、 ما لا يسمعه من بعيد فاسند ر ك ب ت ي ه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه اسند ركبتين الضمير ا ل أ و ل عائد إ ل ى من إ ل ى ا ل آ ت ي إ ل ى ركبتين عائد إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ووضع يديه على فخذيه هذه فيها قولا ل أ ه ل العلم القول ا ل أ و ل أ ن ه وضع يديه على فخذي نفسه تهيئا و ت أ ه ب ا للسؤال والقول الثاني أ ن ه وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه يشد من أ ز ر و ك أ ن ه يقول أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س أ ل عن أ م و ر عظيمه فتهيا بجوع وضع و يديه على فخذيه ثم قال يا رسول وقال الله أو قال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م هنا قال يا محمد من أ ج ل أ ن يعني نفسه 「あなたは ه に伝えてい ل のか?」 ف ق ا ل صلى الله عليه وسلم أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمد رسول الله ل كله ص ب ق و ان تقيم و تقيم ا ل ص ل ا ة و تؤتي ا ل ز ك ا ة و تصوم رمضان و ت ح ج ا ل بيتا إن س ت ط ع ت إ ل ي ه س ب ي ل قال صدقت ف ع ج ب ن ا ه ي س أ ل ه يصدق وجه العجب أ ن ا ل س ا ئ ل يسال أ ل ت ف ق ه ي س أ يرفع عن نفسه الجهل وقوله صدق もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし 先ほどのお話を聞いてみると、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ن はあなたはあなた ا あなたはあ م たはあなたはあなた ا あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた د あなたはあなたはあなたはあな ل はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه فان لم تكن تراه ف إ ن ه يراه قال أ خ ب ر ن ي عن الساعه قال كله سبب قوله أ خ ب ر ن ي عن ا ل س ا ع ة أ ي ا خ ب ر متى تقوم ا ل س ا ع ة قال ما عنها بأعلم من مسؤول عنها ب أ ع ل م من ا ل س ا ع ة هذا جواب م ف ه أ ي المسؤول والسائل فيها سيان كما أ ن ك لا تعلم متى تقوم ا ل س ا ع ة ف أ ن ا كذلك علمي فيها كعلمك فيها م ن م س ؤ و ل عنها ب أ ع ل ى من ا ل س ا ئ ة كما أ ن ك لا تعلم فكذلك أ ن ا لا أ ع ل م قال أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا ا ل أ م ا ر ا ت بمعنى العلامات وعلامات ا ل س ا ع ة ذكرت في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ومنها كبرى ومنها صغرى どうしてもありがとうございました。 إ ل ى أ ر ض المحشر والدخان والدجال عشر ع ل م ا ت وهذه إ ذ ا طلعت إ ح د ا ه ن تتالت ا ل أ خ ر ى كخرازات في عقد إ ذ ا انفلتت ا ل أ و ل ى تتابعت البواخر و أ م ا ا ل ص غ ر فكثيره منها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ع ث أ ن ا و ا ل س ا ع ة كهاتين فيه ان ما بعثه عليه الصلاه و السلام من علامات الساعه فهنا قال اخبرني عن اماراتها اي علامات قرب ايام الساعه قال ان تلد الامه ربتها قال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها و معنى ان تلد الامه ربتها فيها اقوال ل ه ل العلم منها لما تكثر تكثر الفتوحات و تكثر ا ل إ ي م و ي ت ز و ج أو ي ت س ر ا ل إ ن س ا ن ب أ م ه فتلد ا ب ن ة أ و ابنا يكون حرا و تكون ا ل أ م ه في يعني تحت يده ف إ ذ ا مات صارت ملكا له كذا قال بعض أ ه ل العلم هذا غير سليم من حيث المقطع ا ل أ خ ي ر أ ن أ م الولد إ ذ ا مات سيدها أ ت ي ق إ ذ ا مات سيدها عتقا لكن هو ك ن ا ي ة عن ك ث ر ة الفتوحات و كثره من يكون أ ب ن ا ؤ ه ا أ ح ر ا ر و هي أ م ه ف ك أ ن ه ي ك و ن سيدا لها و بعض أ ه ل العلم يقول ب ك ث ر ة العقوق كثره العقوق و أ ن ا ل أ م ة تكون لها أ ب ن ا ء فيتحكمون فيها كما يتحكم السيد في أ م ت ه و قيل أ ن ا ل أ م ة تلد الملوك ا ل أ م ة تلد من يملك المسلمين فممن يملكه أ م ه يدخل تحت سيادته أ ن تلد ا ل أ م ة ربته و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة ا ل ع ا ل ة رعاء الشه الحفاه الذين ليست لهم نعال و العراء الذين ليست عليهم ثياب و ليس معنى العري التجرد الكامل من اللباس لكن كاسيات عاريات كما جاء في الحديث لباس لا يكاد يستر ولباس لا يكاد يتستر به إ ن س ا ن فسمي ع ر ي م العراه رعاء الشام اي بمعنى الذين مهنتهم راعي المواشي ليس لهم م ه ن ة غ ي ر ه ا وهؤلاء غالبا رحل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 و ي أ خ ذ ه فوق رحاله وينتقل إ ل ى مكان آ خ ر وهذا ر أ ي ن ا ه في اليمن هذا ع ا د ت أ ه ل البوادي و أ ه ل المواشي انهم لا يستقرون في مكان لكن في آ خ ر الزمان يستقرون ويبنون ا ل أ ب ن ي ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل م ر ت ف ع ة دلاله على تغير ا ل أ ح و ا ل يتطاولون في البنيه ما قال يبنون فقط بل يتطاولون يتباهون بها يبنون ا ل أ ب ن ي ه ا ل م ر ت ف ع ة بحيث أ ن أ ه ل ا ل ب ا د ي ة صاروا من أ ه ل الحاضر وانقلبت الموازين بعد أ ن كانوا حفاه عراه يرعون المواشي صاروا يتباهون بها والمراد بها التباهي والمراد بها تغير ي أ ح و ا ل الناس قال و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة العراه ا ل ع ا ل ة ا ل ع ا ل الفقراء م ر د العاله, العالة الفقراء ووجدك عائلا فاغلب قال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا قول لبثنا مليا جاء في بعض الروايات ثلاثه ة أيام أنهم ثلاثة ايام ث ة أ في بعض الروايات قال علي بالرجل فذهبوا يطلبونه فلم يقدروا عليه قول فلبثنا مليا أ ي زمنا ثم قال فقال يا عمر أ ت د ر ي من السائل قال قلنا الله ورسوله أ ع ل م الان السائل عمر وقال هنا قلنا ف إ م ا أ ن يكون عبر السؤال س ؤ ل به عمر أ و ل ا ثم انتقل إ ل ى غيره عمر تدريما فلان يدري فلان يدري فقلنا الله ورسوله أ ع ل م أ ع في هذا أن ان إ ل の ف ي はあなた ص ي ل を ن د こ ه ل で ل ع ل م アマフィハイアティスのラ إذا リ ا, إ ن ا, أ, أ, آ, ا ل ムファ و ل シカル。 アラムシャライン。 حكم زوج الساهو ي س أ ل ك عن م س أ ل ه الطلاق ي س أ ل ك عن م س أ ل ه البيوع ي س أ ل ك عن م س أ ل ه ا ل ز ك ا ة لو قلت الله ورسول ه أ ع ل م ليس في ذلك شيء أ م ا في ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة هل ر أ ي ت فلانا من صنع هذا بيت من هذا أ و نحو ذلك فلا يجوز لك أ ن تقول الله ورسول ه أ ع ل م ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يعلم الغيب قل لو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذا في يعني قولهم الله ورسوله أ ع ل م قال ف إ ن ه جبريل ف ت ا ك م يعلمكم دينه أ م ر دينكم جاء في بعض الروايات قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ه لم يعم علي إ ل ا هذه ا ل م ر ة أ ي لم أ ع ر ف حتى ذهب الا هذه ا ل م ر ة أ م ا المرات التي أ و غير هذه ا ل م ر ة كنت أ ع ر ف ه بمجرد أ ن ياتي أ ع ر ف أ ن ه جبريل لكن هذه ا ل م ر ة لم أ ع ر ف ه وقوله أ ت ا ك م يعلمكم أ م ر دينكم في هذا أ ن التعليم قد يكون عن طريق السؤال و هذا قد سبق م ع ه إ ن ا ل إ ن س ا ن يعلم غيره عن طريق السؤال ي س أ ل ه ف إ ذ ا لم يجب أ ج ا ب له و سدد فهمه و أ و ص ل له ا ل م ع ل و م ة كما صنع جبريل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أ ن هذا الحديث اشتمل على أ م و ر الدين ل أ ن قال أ ت ا ك م يعلمكم أ م ر دينكم على أ ن المسؤول عنه دين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وعلامات الساعه وهذا يعضد ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في تقسيم الدين إ ل ى ث ل ا ث ة في よろ دقيقة。طيب. <م ه رت> ليلة الاصل أ ح د ل الثاني لسنة ثلاث وثلاثين وألف يقول ح ا وأربعمائة د ي ربيع عشر شهر من م ن ف رحمه ا ل ه ت ع الثالث ى على بسم رب الأنبياء والسلام والمرسلين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله والصلاة والسلام على أشرح الأنبياء والمرسلين الأصل ا لله ل أشرح م ع ر ف ة ن ب ي ه محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سنة は ن ه ا 40 ق は ل النبوة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 はい。 マーリフトの話を聞くと、あなを聞くと、あな أ ن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم يقول هنا هو محمد قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أ ل ه م الله عز وجل أ ه ل ه ب أ ن يسموه بهذا الاسم محمد و محمد قيل قيل له ذلك لكثره محامده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و قيل لكثره ما يحمد عليه ي たちのお話を聞いているのは、私た ا のお話を聞い كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مواطن محمد たちのお話 ل 聞いているのは、私たちのお話を聞いているの ا 私たち م お話を أ いて أحد は、ن رجالكم و いて ل ك パパはあなたの言葉を言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言うことはあなたの言 われわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれわれ 私 و, و, قد علي و من ا は س ل たの و, و, و, و ك を ل ك في る ق ي あ ا ل の言葉 ا ء وهنا يقال أ ن ه أ و ل من سمي به وقيل أ ن ه قد سمي به غيرهم الجاهليه محمد بن عبد الله وهذا فيه أ ن أ ه ل الجاهليه كانوا يعبدون لله وكانوا يعبدون لغير الله عبد ا ل ع ز ة عبد مناف وعبد شمس ونحو عبد المطلب إ ل ى غير ذلك يعبدون لغير الله عبد ا ل ك ع ب ة موجود وفيها أ ن ه م يعبدون لله سبحانه وتعالى منهم اسم أ ب ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام محمد بن عبد الله ا بن عبد المطلب عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ش ي ب ة وقيل له عبد المطلب ل أ ن ه كان عند أ خ و ا ن ه فذهب إ ل ي ه عمه المطلب فجاء به و أ ر د ف ه خلفه م فلما جاء إ ل ى مكه ر و ه وقد أ ث ر فيه السفر وتغير لونه واغبر فظنوه أ ن ه عبد للمطلب فقال له عبد المطلب فلصق به فقيل عبد المطلب وهذه تعبيد س م ي ة ت لغير الله ابن حزم رحمه الله تعالى ينقل ا ل إ ج م ا ع على أ ن ه لا يجوز التعبيد لغير لغير الله حاشا عبد المطلب قول ه حاشا قد يشكل على كثير من الناس بمعنى هل يجوز الجواب لا قولهم حاشا عبد المطلب أ ي لم يكن فيها إ ج م ا ع و إ ل ا هي محرمه ة ك غ ي ر ا هي محرمة كغيرها ا ل ت ع ب ي د للنبي ا ل ت ع ب ي د للحسين الرسول للسيد زينب ونحو ذلك كلها ت ع ب ي د ا ت لغير الله وكلها محرم ة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم هذا جد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الثاني وهاشم هو ابن من ابناء الظاهر ع ب د ا ل مناف له ا ر ب ع ة ابناء هاشم وعبد شمس و المطلب و عبد العزي ا ر ب ع ة من ابنائه وهنا الشيخ رحمه الله تعالى قد س م ي ه ولكن أ ن ه ا يجب ه ش ا ل ل ح ا ل ث ر ي د ك و ل ه ب ا ي س ي ى ث ر ي د ا و ا ل ش ي خ ن ا لم يكون ذ ر إلا ي ن ل ر س و ل ا ل ل ه صلى الله ع ل ي ه و س ل م ا ب ن ا ل ق ي م المعاد في زاد ذ ك ر ر ع ش ي ن جدا إلى ع د ن ا ن ذ ك ر ع ش ر ي ئ ه و ي ق و ل د ن ان قال إلى ه ن ا متفق بين أ ه ل النسب صحته ثم هو نسبه ينتهي إ ل ى إ س م ا ع ي ل وما بعده في خلاف إ ل ا أ ن ه م متفقون على أ ن ه من ذ ر ي ة نبي الله إ س م ا ع ي ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال هنا ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش الله سبحانه وتعالى اصطفى نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولهذا يقول ابن القيم هو من أ ش ر ف الناس نسبا وشهد بذلك عدوه ذلك الوقت وهو أ ب و سفيان لما س أ ل ه هرقل قال كيف هو فيكم نسبا قال هو فينا ذا ن س ب فهو من أ ش ر ف الناس ن س ب ولهذا جاء في صحيح مسلم ا ل حديث و ف ض ه بن ا ل أ ص ق ع ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن الله اصطفى من يعني هاشم من كنان واصطفى من يعني كنان قريش واصطفى من قريش بن ي هاشم مصطفى ل من بني هاشم ف أ ن ا خيار من خيار من خيار عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو مصطفى فلم ولهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولدت من نكاح ولم أ و ل د من سفاح أ ي من ز ي ن ة عليه الصلاة والسلام قال وهاش من قريش وقريش هذا رجل نسبت إ ليه القليل فقال ي قريش قال وهاش من قريش وقريش من العرب نفسك بهذا ق د ر صلى الله عليه وسلم قال المحل رحمه الله تعالى وقريش من العرب والعرب من ذ ر ي ة إسماعيل パオリアレイスラウトセラームのラストファーシーナー、インドラーストファーキンナーメンデュリアイスマイイイ、ワストファーコレイシャン ا ンキナーナー、ワストファーバニーハーシュンメンコレイ ب ュン、ワストファーニーメンバニー ل ーシュン。 アラブのようなものが見つかるのはあなたのようなものが見つかるのはあなたのようなものが見つかるのはあなたのようなものが見つかるのはあなたのようなものが見つかる。 مستعربه و ذ ر ي ة إ س م ا ع ي ل من العرب ا ل م س ت ع ر ب ة التي أ خ ذ ت ا ل ل غ ة عن العرب ا ل ع ا ر ب ة و العاربه هم القحطانيون و المستعربه م العدنانيون قال و العرب من ذ ر ي ة إ س م ا ع ي ل ا بن إ ب ر ا ه ي م الخليل عليه و على نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و السلام 岡山はこの時点で、この時点で、こ إسحاق の ب اب ن إبراهيم の ل خ ل ي の إبراهيم سبق معنا جد الأنبياء أو أ ب この ل أ ن ب の ا ء ا ل خ ل ي で、و の ف ه الله سبحانه وتعالى 私はあなたの声を聞いていると言っていました。 ق はそれを言 ر أهل ا, أ ل ع ل ん。 ほかの数字は、この数字は7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7日間で7で 私たちは8年の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月のの8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月の8月 アラ ن ァリンス・アラファリンス・アラ ل ァリ ا ス・アラファリ ا ス・アラファリンス・アラファリン ر アラファリンス・アラファリンス・アラファリンス・アラファリン ل アラファリンス・ア أ ファリンス・アラ ل ァリンス・アラファリン ل アラファリンス・アラファリンス・アラファリ ل ス・アラファリンス・アラファリンス・アラファリンス・アラ ل ァリンス・アラファリンス・アラファリンス・アラファリ ك ス・アラファリン ل アラファリンス・ ل ラファリンス・ الإنسان ُ ح でそこにあるんですか どうしてもお気をつけをしてください。 و مع خ د ي ج ة الكلام المعروف والله لا يخزيك الله أ ب د ا ثم ذهبت به إ ل ى ورق ق بن ل اوفل ثم فتر الوحي اي توقف الوحي ف ت ر ة من الزمن ثم أ ن ز ل ت عليه بعد ذلك يا أ ي ه ا المده ذ قم ف أ ن ذ ر و يقول أ ه ل العلم ثلاث سنوات كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يدعو فيها الناس سرا فلما أنزل الله سبحانه وتعالى فصبع ا بما تمر أعلنها عليه الصلاة والسلام دعوته عشر سنوات في مكة دعوها عل أعلنها عليه الصلاة والسلام وجهر بها ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ك م ا س ي أ ت ي قال وأرسل بالمدة بل هو مكة أي ولد عليه الصلاة والسلام في مكة وهذا باتفاق المؤرخين أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولد في م ك ة في شعب من شعابها لكن أ ي شعب يقول أ ه ل العلم لا يعرف ولد في ربيع ا ل أ و ل واختلف اهل العلم في أ ي يوم هو فمنهم من يقول في اليوم الثاني عشر ومنهم من يقول في غير هذا اليوم وولد عامل فيه وهذا من ا ل إ ر ه ا ص ا ت التي كانت قبل مولدها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ه ي ئ ة وكذلك من ا ل إ ر ه ا ص ا ت 私たちはこのこうに見えます。 و أ ن ت حل في هذا البلد م ر ا به م ك ة قال بعثه الله ب ا ل ن ذ ا ر ة عن الشرك ويدعو إ ل ى التوحيد ا ل إ ن ذ ا ر بمعنى التحذير و ا ل ت ن ف ي ر من الشيء نذار و يطلق ا ل إ ن ذ ا ر مراد به ا ل إ خ ب ا ر من شيء مفزع النذار عن الشرك و ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد والدليل قوله تعالى سبحانه و て ع ا ل, ل ع ى و ادع الى دين الله جل و علا قال يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر و ربك فكبر و ثيابك فطهر و الرجز و فاهجر ه ر ر في ق ء ة والريجز و لا تمن ب تستكثر و لربك فاصبر يقول هنا يمعنى قم و قم فانذر ينذر عن الشرك و يدعو إ ل ى التوحيد يدعو إ ل ى دين الله سبحانه و تعالى و من أ ص و ل هذا الدين يحذر من ا ل ش ر ويدعو الى توحيد الله جل وعلا وقدم النهي عن الشرك ثم ا ل أ م ر بالتوحيد وهذا من باب التخليه ثم التحلى اولا يترك الشرك ص و ذلك يقوم بتوحيد الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت 私うに言ことを言うこととを言うことを言うことを言うことを言ことを言うことを言ことことを言うことを言うこととを 私はあなたのお話を聞いていると言っていました。 アンドムーバカジャラワアラフィーアベダティカ د ヤーワンタフリデュービリアベ ه ب ィワッダウンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥ ت ドゥン ع ظ م ドゥン ق ت ン ا ゥ الأوامر واجتناب النواهي بتحكيم شرعه قال وثيابك فطهر أ ي طهر أ ع م ا ل ك من ا ل ش ر الثياب هنا فيها أ ق و ا ل ل أ ه ل العلم وثيابك فطهر قيل المراد بها على ظاهرها الثياب ا ل م ل ب و س ة التي يلبسها الانسان ومعنى طهرها اي طهرها من النجاسات سواء في مواطن ا ل ع ب ا د ة أ و غيرهم وقيل المراد بثياب ا ل النساء なので、このように言うときは、このように言うときは、このように言うときは、このように言うときは、このように言うときは、 قال بعض العلماء ل أ ن الثوب يلازم صاحبه وكذا ا ل أ ع م ا ل تدخل معه حتى قطع فتلازمه ك م ل ا ز م ة الثوب لصاحبه لهذا هنا ق ا ل و ثيابك ف ط ه ر إ ذ ن تدخل فيها طهاره في الثياب طهاره من النجاسات ولهذا يستدل بها الفقهاء على تطهير البدن والثوب وتدخل فيها تطهير النساء أ ن يطهر فراشه أ ن ولهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يسقي أ ح د ك م زرعه بماء غيرك ويطهر فراشه باختيار ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل م ر أ ة ا ل ط ي ب ة و ا ل م ر أ ة ا ل ع ف ي ف ة و أ ن يصونها و أ ن يذكرها الى غير ذلك وكذلك وثيابك فطهر أ ي طهر أ ع م ا ل ك 私はこのように言うことを言うことを言うのとを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل أ ن ا ل أ ص ن ا م ن ج ا س ة ه ن ج ا س ة م ع ن و ي ة ك ن ج ا س ة الخمر ن ج ا س ة م ع ن و ي ة أ و ن ج ا س ة المشرك ن ج ا س ة م ع ن و ي ة قال و ا ل ر ج ز ة و قراءه ا ل ر ج ز ة ا ل أ ص ن ا م وهجرها تركها و أ ه ل ه ا بمعنى أ ن تتركها ل أ ن الهجر بمعنى الترك هجر فلان فلانا ب م ع ن ى تركت ت ر ك مكالمات ت ر ك مخالطه ت ر ك مجالسات ت ر ل ى غ ي ر ذ ل ك ت م ج ا معنى ف ه ك ت م ا ل س ا ت ر ك ت ا ت ر ك ا ل أ ص ت ا ل س ا ت ر ك ع ب ا د ت ه ا و ت ر ك ت ع ظ ي م ه ا و ا ل ت و ج ه إ ل ي ه ا و ك ذ ل ك بقية م ا يعبد من دون ا ل س ا ت ا ل س ا ت ر ك ا ل س ا ت ر ك ت ا ل س ه ت ر ك ت م ج ل ه ا و ا ل ب ر ا ء ة م ن ه ا و أ ه ل ه ا أي ك ذ ل ك ت ت ب ر أ م ن ه ا و ل س ا ت د ر من, من, من, من ل ا ل ب の ا ء ة منها كما سبق. 言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ن ي 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 م ことを言うことを言うことを言 ع ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを م うことを言う 私たちはこの12年間のディスカウントを考えたのはこの12年間のディスカウントを考えたのはこの12年間のディスカウントを考えたのはこの12年間のディスカウントの考えたのは و مات عليه الصلاه و السلام و يدعو إ ل ى التوفيق لعن الله اليهود و النصارى ا ت خ ذ قبور انبيائهم م س ج د هذا ي ق و ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في مرض م و ت ه الذي مات فيه صلى الله عليه و سلم يقولنا كيف يمكننا التوفيق بين التنقل بين الشيوخ في الطلب و ا ل إ ك ث ا ر من ا ل أ خ ذ عن ا ل ش ي ء ع وأما في の人 ا ا ل の人 ر ف 1 أ خ ذ الإنسان من الشيخ حتى يرى أ ن ه قد أ خ ذ ما عنده ثم ينتقل ويكون ذلك بالتبكير والقصد من الاكثار من الشيوخ ليس التفاخر إ ن م ا القصد هو اتقان العلو مكث سفيان ابن ع ي ي ن ه عند ا ل إ م ا م ع م ر ا بن دينار عشرين س ن ة ومكث ابن القاسم عند ا ل إ م ا م م ا ل ك عشرين س ن ة فالقصد هو ا ل إ ت ق ا ن لا ك ث ر ت الشيخ لكن ك ث ر ت الشيخ كما سبق تدل على ا ل ه م ة تدل على ا ل ر ح ل ة تدل على التفاني في الطلب والجد والاجتهاد والحرص على الخير أ ض ف إ ل ى ذلك أ ن بعض اهل العلم من المتقدمين كان يجلس عند الشيخ ف ت ر ة و ج ي ز ة ي أ خ ذ امه يذكر في ت ر ج م ة ق ت ا ة ا بن د ع ا م السدوسي يكنى ب أ ب ي ا ل خ ط ا ر جاء إ ل ى سعيد المسيب جلس عنده ث م ا ن أ ي ا م بعد ثمان أ ي ا م قال اذهب يا أ ك م ه فقد أ ن ز ف ت ما تركت عندي شيء كان ي ح ف ر كان قوي ا ل ح ف ر جلس ع ن د ه ثمان أ ي ا م سيد م س ي ل م من أ ئ م ة التابعين وقيل هو ا ل يقصد بالحديث يوشك أ ن تضرب أ ك ب ا د ا ل إ ب ل إ ل ى عالم ا ل م د ي ن ة وان كان ا ل م ل ك ي ن يقولون أ ن ه الامام مات و أ ك ث ر اهل العلم على أ ن ه سيد المسيلم فيقول إ ذ ا ب يا أ ك م ه فقد أ ن ز ف ت ن ي في ثمان أ ي ا م هذا يستطيع أ ن يكثر خ ا ص ة إ ذ ا بكر في الطلب يقول هل تنصحنا ب ا ل أ خ ذ عن عن الشيخ أ و التنقل لا التنقل م ظ م ن عدم الاتقان من ثبت نبت و جلس أ ب و ح ن ي ف ة عند ハマーであなたの手を取り戻す ا はこの辺 ن であなたの手を取り ا すのはこの辺りであなたの手を取り戻すのはこの辺りであな م の手を取り戻すのはこの辺りであなたの手を取り戻すのはこの辺 ا であなたの手を取り戻すのは ا ل أ ذ ا ن ل م ن و ع وهو المدور بحيث ان الحرف يعطى خ ر ج أو ي غير حق هذا ممنوع كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أ ذ ن له مؤذن فكان يقرب فقال دع التطريب أ و لا تؤذن لنا وجاء رجل يؤذن لعمر بن عبد العزيز قال أ ذ ن ولا تقرب وهذا من التطريب よく知らない人は、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのは、私たちのお尻を見つけたのののののの و ت ا ر ة أ ن إ خ و ت ه الذين هم أ ك ب ر منه لم يتزوجوا أ ن ا أ ن ص ح ب أ ن يبكر بالزواج وهذه ن ص ي ح ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك م جاء ف الصحيحين من حديث ا ب مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم ا ل ب ا ء ة ف ل ي ت ز و ل ف إ ن ه أ غ ض للبصر و أ ح ص ن ا ل ف ر ش و ما كثرت العوانس البيوت إ ل ا من أ ج ل ه ا ف أ ن ا أ ن ص ح بالتبكير بالزواج و لله ذر أ ه ل اليمن يزوجون ا ل واحد و عمره س ت ة عشر س ن ة س ب ع ة عشر س ن ة من بلغ عشرين س ن ة أ و اثنين و عشرين س ن ة قالوا قد ت أ خ ر كثيرا و في عرف أ ه ل بلدنا يصل إ ل ى الثلاثين و ربما إ ل ى ا ل أ ر ب ع ي ن و ما زال صغيرا و هذا غلط, غلط. و لهذا انتشرت الفواحش و انتشرت الرذائل و انتشرت المنكرات ل أ ن ا ل إ ن س ا ن مركب من لحم و عصب و ركب من شهوه なので、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、 شددنا على أ ن ف س ن ا فشدد الله عليه كما حصل لبني إ س ر ا ئ ي ل شددوا على أ ن ف س ه م في ا ل ب ق ر ة فشدد الله عليه ولو يسرنا على أ ن ف س ن ا لا يسر الله عليه وليس من الشرط ان ت ل ت ل ك بيت من الصفات كذا وكذا أ و يكون أ ث ا ث ه كذا وكذا ت و ا ض ع و أ ن ص ح أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر بالتسامح في م س ا ل في مسألة النهور وفي م س أ ل ة تكاليف الزواج يكفي يوم واحد يكفي ي و م واحد و ل ي م ة وليس د ا ئ م ا ي ك و ن أ ر ب ع أ ي ا م وخمسه ايام تصرف فيها المبالغ ا ل ب ا ه ظ ة التي تكون قد أ ث ق ل ت كاهل الزوج بالديون والاموال ب التي تنفق في غير سبيل الله إ ن م ا م ف ا خ ر ة ورياء نسال الله ا ل س ل ا م والعافيه خفض المهور سبب من أ س ب ا ب التزويج المبكر كذلك عدم التطلع إ ل ى أ ن يكون يعني له م كذا و كذا هذا كذلك تزوج والله سبحانه و تعالى يعينه ثلاث ة حق على الله أ ن يعينه و منهم الناكح يريد العفاف و لا يحق لوالدك أ ن يمنعك من الزواج ف إ ذ ا خفت على نفسك تزوج و لا طاعه له في ذلك ل أ ن ه ربما يكون م ع ي ن لك على ا ل م ع ص ي ة يقولون, بعض الناس وخاصة في الإذاعات يقولون ان ل ا وخاصة س في ا ليبيا إ ذ ا ا ع ت ق و و ل ل ن أن في ي مذهبان مالك واباضي إ ب ض ما المثال؟ هو خارجي م ذ ه ب الخوارج ينتشر في غرب البلاد في الجبل ويقال أ د خ ل ه ابن إباض و أ ن الذي أ د خ ل ه اكرمه مولى ابن عباس وهو الخوارج يعني الإباضية فرق من فرقة فرق、الخوارج. عقيدته في الصفات م ع ت ز ل ة وفي ا ل إ ي م ا ن كذلك وفي مسائل ا ل و ئ ي د خ ا ر ج ي ة تقول بالتكفير بقول خوار بالمغسية هنا يقول في سؤال تغسيل الميت هل يجوز من يغسل الميت أ ن ي أ خ ذ مالا و ع ل م ب أ ن الميت تم تغسيله في البيت تغسيل الميت اذا غسل ما يحتاج إ ل ى تغسيل هذا بل لا يجوز الكشف عليه و ا ل ح ا ل ة هذه ل أ ن ه لا يكشف عن عورته الا ل ض ر و ر ة والتغسيل ضروره ف إ ذ ا غسيل لا يجوز تغسيله م ر ة أ خ ر ى أ م ا أ خ ذ ا ل أ ج ر ة على التغسيل يذكرها الفقهاء أ ن مؤن تجهيز الميت تكون من ماله ويمثلون ب أ ج ر ة غسال أ و حمال أ و حفاظ أ و ثمن كفن فهذا فيه ا ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه م كانوا ي أ خ ذ و ن أ ج ر ة التغسيل لكن أ ن تتخذها م ه ن ة なんでしょうか ربما تبلغ به الجهات ا ل م خ ت ص ة تقولنا ه أو يقول ه ن ا م ر أ ة أ ر ض ع ت أ خ ا لي ر ض ع ة و ا ح د ة هل يمكنني تجوز ابنتها وبارك الله فيكم إ ن كنت تعرف متى معنى ا ل ر ض ع ة بل يجوز ل أ خ ي ك أ ن يتزوجها ا ل ر ض ع ة ا ل و ا ح د ة هي أ ن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه ف إ ذ ا كانت بهذه ا ل ص ف ة يجوز لأخيك أ خ ي ك أ ن يتزوج هذه ا ل م ر أ ة لاقل ابنها لانها ليست أ م ا له أ م ا إ ذ ا كنت تقصد بالرضع المجلس الواحد فالمجلس الواحد قد تكون فيه عشر رضعات ا ل أ ن ضابط الرضع كما يقول الصنعان لم ي أ ت ي فيه تحديد شرعي فرجعنا إ ل ى ا ل ل غ ة ووجدنا أ ن ه م يطلقون الرضع على التقام الثدي ف إ ذ ا تركه فهذه رضع ف إ ذ ا رجع ا ل ي نفس المجلس وما زال في حجرها هذه السنه ث ا ن ي ة فقد تكون الخمس مجلس واحد ف إ ذ ا كان المراد بها ا ل ر ض ع ة المصطلح عليها عند الفقهاء فلا يحرم من ا ل ر ض ا ع إ ل ا خمس رضع ا لو سلمنا أ ن ه خمس رضع خمس رضعات ا ا ل ر ض ا ع كما سبق معنا ينتشر في أ ص و ل و فروع و حواشي ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ا ض ع لا ينتشر إ ل ا في فروعه فقط ا ل ر ا ض ع الذي هو أ خ و ه لا ينتشر إ ل ا في فروعهم ن فروعه أ ب ن ا ؤ ه و ان نزل و بناته كذلك هم الذين ينتشر فيهم تحريم ا ل ر ض ا ع ف أ ن ت المرضع لك أ م و زوجها لك أ ب و أ ب ن ا ؤ ه ا لك إ خ و ا ن أ ب ن ا ؤ ك جدتهم المرضعه و جدهم صاحب اللبن و أ ب ن ا ؤ ه م أ ع م ا م و عمات あなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなたたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはあなは アン・アラウ・アス・アン・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アラウ・アララウ・ウ・アララウ・アアラウ・アラウ・アアラウアラウアウアウウアウアウ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 يقول هنا ورد في كتاب ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة الابتدائي في تعريف الحديث النبوي أ م ا الحديث فهو كلام النبي صلى الله عليه و سلم فهل يصح هذا التعريف أ ف ي د و ن ا ج ز ا ك الله خيرا على التعريف فيه قصور هذا التعريف فيه قصور بعض أ ه ل العلم يقول أ ن معناه من الله و لفظه من رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا التعريف المراد به الحديث غير القدس よく لأنهم بيت مال مسلم. أما إذا の ا ن فيه う ف ص ي ل に ي わ ب ع い ل ت ف ص, ت ف ص ي て ا る ذ ح ي ح ذ ي れ ك い ما حكم ا ل إ س ب ا れ م ح ると言われていると言われて ا ل と言わ ح ي い إ と言われていると言 على نسي إزاره أو ن س れ س ا る ه هذا ていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われ ل いると言われ ل ا ると言われていると言われていると言われていると ا わ よ ت あ <ك لم> <ت ك لم> ول ن よ。 أ ل ق ى الشيطان في أ م ي ت ه هل نفهم من ا ل آ ي ة أ ن النبي مرسل أ م لا النبي مرسل لكن ما معنى النبي هذه ا ل آ ي ة من يستدلها اهل العلم في ا ل م غ ا ي ر ة بين النبي والرسول بين النبي والرسول وهذا ا ل ل ر س و و هذه ا ل آ ي ة كذلك من أ د ل ة من قال أ ن الرسول من جاء بشرع جديد ودعا إ ل ي ه والنبي هو من جاء إ ل ى تجديد ش ر ع ة قبله يقولون ما معنى ا ل أ ي ا م ا ل ب ي ض ونرجو بيان فضلها التي تصادف أ و ل ه ا الثلاثاء القادم جزاك الله خيرا أ و ل ا على التنبيه ثامنا ا ل أ ي ا م البيت الايام هل هناك أ ي ا م س و د الجواب لا لكن يقول أ ه ل العلم هنا حذف يدل عليه السياق ل ي ا ن ي ا ل أ ي ا م البيت م ق ص و د بها ا ل ل ي ا ن ي ليالي البيت لان القمر يكون من أ و ل الليل إ ل ى آ خ ر ه فتكونوا よく見た目は、よく見 ل 目は、よく س ي ا ق كما نبه على هذا جماعة は、ن أهل ا ل よく見た目は、よく見た目は、よく見 ا 目は、よく أ ي ا م البيض أو الأيام البيض よく ل ي ل は、الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها صيامها يذهب وحر الصدر وصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ب ي ض بصيام س ن ة ل أ ن ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا و إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة فهي تعدل صيام س ن ة وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحث أ ص ح ا ب ه كما حث أ ب ا ذر و غ ي ر ه على صيام ا ل أ ي ا م البيض وحث كذلك عبد الله بن عامر よく聞いている方は、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな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 私はこ لله يوجد あ ن د, د ن ا 神様はこのように言われているとおり、神様はあなたの声をかけたり、神様はあなたの声をかけたり、神様はあなたの声をかけたり、神様はあなたの声をかけたり、神様はあなたの声をかけたり、神様はあなたの声をかけたり、神様はあなたの声をかけたり、神様はあなたの